الله يا نرصطع يا الهجاه هذا يا هل يوم نفرح والفرح واجب علينا ونحمد البار نشكره ونرفع ايدينا شن الشمس وتكورت برض المدينة و من نهره و قل المئجات تشرب معينة, ومن اجت تشرب معينة. <تصفيق> هاي الشمس دا كل يوم الردد وراه هذا عيل الاكبر زهر له هذا طاه هاي الشمس دا كل يوم الردد وراه هذا عيل الاكبر زهر جاه هذا علي الاكبر زهر الله يا نور هذا علي الاكبر زهر ده هذا طاهر والنجم هالليله هو فرحه يا تبلي يما قصد والسعد فكره رددوا يطرب مشعره ويا محلى شعره رنموا هنبرنت والد الزهره رنموا هنبرنت والد الزهره هكي ابو الزهره اجوا على هذا على الاكبر زهر لو هذا ها هاد عن يا نور الصطاع يا الهجاه يا نور الصطاع يا الهجاه هاد عن الاكبار وكل الطيور تلملمت ينبيت الحسين ودارت عليه آل النبي وتصبق الجنحين أهلاً وسهلا يا علي وابتهجت العيد وبرض المدينة لحنة نغم المواليد وبرض المدينة لحنة نغم المواليد يا قرة حسين الصفط عين وضواهي هذا علي الأكبر زهر لهذا له قرار ya lal parsar har dohadah Allah ya nurus ta' ya hol ijahad hada al akbar zahr dohadah Allah ya nurus ta' ya hol ijahad hada al akbar zahr dohadah سلام على الجمع والدة جيجوم وتشكر من اللي حضر ينبى بها اليوم وناداه بالطف كربلة هالبطل مظموم معلومة من جد ايجت وليوم معلوم من جد ايجت وليوم معلوم مغموم ولي وكربلة وضح نداها جهاد هذا علي الاكبر زهر له هذا طاهر الله يا نور الصطعه اللي جهاد هذا علي الاكبر زهر له هذا طاهر واللي عند حاجبه كربلة بالورد والياس يهن باليمة بمولدة ويهن عباس ودحنهم من القلب يم بالنماس ودحنهم من القلب يم بالنماس ما قصد واحد حاجته لو خذاه هذا عائل الأكبر زهر له هذا طه الله يا نور الصطاع يا اله هذا علي الاكبر زهرنا هذا طه الله يا نور الصطاع يا اله هذا علي الاكبر زهرنا هذا طه